واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن اللَّهُ لا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في حياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلاً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 ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بغتانا وإثما مبينا وَلَو لَا فَْضْللُ اللَِّ عَلَيكَ وَرَحمَّتُ لَ هَم مَقَّائِفَتُم مِنهُمْ أَيُضِلُوكَ وَمَا يُضِلُونَ إِلَّ أَفُسَكُمْ وَمَا يَضُرُّكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ